بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول لكي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم الذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تراغون به والله بما تعملون قبيرا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 قَد أَزَلْنَا آيَاتٍ بِينَاتٍ وَلِتَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُم بِمَا عَمِلُوا فَيُنَبِّئُم بِمَا عَمِلُوا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 والإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين إليه تحشرون إنما النجوة من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوجر المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في مجالس ففسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل فزوا فزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوالكم صدقة ذلك خير لكم وأطلوا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموه بين يدينا جواهكم صدقات فإذ لم تفعلوا وَتَابَ الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قدير بما تعملون ألم تروا إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما منكم ما لا منهم ويحرفون على الكذب وهم يعلمون اعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانا وجنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله حيا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون إنهم على شيء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 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحا قلوبهم الإيمان وأيدا بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهى وقالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا